السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصر الله وسلم وبركة على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإسلام فحياكم الله تعالى إلى مجلس مجلس الذكر وحلقة من حلقات العلم ولقاؤنا في هذا اليوم مع شيخ حبيب إلى قلوبنا أحببناه ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه في ظله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المتحابين فيه سبحانه وتعالى في ظله جل وعلا يوم القيامة وايضا لا يفوتني ان اشكر الاخوان على حضورهم هذا ولعل بعضهم قد تكبد مشاق السفر الى مسجدنا هذا كما ان الشكر ايضا موصول لشيخنا الشيخ ابو عبد الرحمن محمد بن خد حفظه الله تعالى على قبوله لدعوتنا واستجابته إلينا وحضوره معنا في هذا المسجد لأول مرة مع كثرة أشغاله وارتباطاته الدعوية فنسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يسدد خطاه وأن يجعل خطاه إلى مسجدنا هذا في ميزان حسناته يوم القيامة عنوان المحاضرة أيها إخوة في الله معالم في طلب العلم وما أحواج الأمة اليوم إلى العلم وإلى أن ينظروا فيه فإنه هو السبيل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى لا أطيل عليكم ولا أطيل على شيخنا ولا يفوتني شيء أذكره إن شاء الله تعالى اخيرا أن كثير من الاخوان قد سأل وجاءتني يعني عشرات الأسئلة عبر الهاتف وأسئلة مباشرة يسألون عن عن الشيخ فالشيخ حفظه الله تعالى لعل الكثير لا يعرفه لكنه إن شاء الله تعالى معروف لدى خاصة طلبة العلم بحمد الله عز وجل وله مشاركات دعوية طيبة مباركة نافعة ماتعة ولعل من أهم وأبرز مشاركاته الدعوية المكتوبة مشاركة هو حفظه الله تعالى في مجله الاصلاح في بعض اعدادها اسال الله تعالى ان يوفقه وان يسدده والكلمه الان لشيخنا حفظه الله Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna alhamdulillah we hommeduhu wa nesta'inuhu wa nesta'aghfiruhu wa n'a'udhu billahi min sharor en khusina usiyy'at aamalina quem yehdiy الله fena muضel له ومن yudlil fena haadiy له wa ashadu an la ilaha illallah, Allah la shariqa lah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 in Allah kerk van de Ja, van de kerk van de kerk van de kerk van de de kerk van van de van de van وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبادئ ذي بدء فاني احمد الله عز وجل اليكم الذي لا اله الا هو واسع كل شيء علما ولا يحيطون به علما علم كل شيء فقدره وغلب كل شيء فقهره وتفضل على كل الخلق بالالاء ونعمه فعلّم آدم وفهم سليمان علم القرآن وكانت نعمه ولا تزال تترى على كل إنسان ومن تدبر القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجد من النعم الكثيرة ووجد من النعم العظيمه نعمه العلم فقد كثرت فضائله وتتعززت ميزاته وخصائله ولهذا فان من توفيق الله تبارك وتعالى يا اخينا الفاضل الشيخ ياسين أن سعى في هذا اللقاء للكلام حول هذا الموضوع حول العلم وفضله وآدابه وآداب طالبه وطرق تحصيله كذا كان الموضوع محددا فيما ظهر لي وكنت اظنه وأما إذا جعلنا الموضوع معالم في طلب العلم فلعله يكون أوسع فإن درسنا في معالم طلب العلم يتوسع بنا الحديث ويطول وإن كان الدرس مقصورا على ما ذكرت العلم فضله آداب حامله آداب المتعلم وطرق تحصيله كان ذلك أضيق من العنوان الأعم ولذا سأقتصر على ما ذكرته في بيان العلم وفضله وآدابه وآداب حامله وطرق تحصيله وإن تيسر الوقت أشرنا إلى بعض المعالم فيه أما فضل العلم فقبل أن يذكر فيه شيء يبين ما هو العلم وهل التاريخ للعلم تاريخ وحد قال بعض العلماء العلم أوضح من أن يوضح ومن الأمور الصعبة توضيح الواضحات من المستحيلات توضيح الواضحات فقالوا العلم واضح ولا يحتاج إلى توضيح وإذا أردت أن توضح ما هو واضح كان توضيحك له أشد تحسيرا وأشد استشكالا إلا أن أهل الحدود ما ترك ما ترك شيئا الا وذكروا ذكروا له حدا حتى انهم حدوا الحد نفسه فذكروا للعلم حدا وقالوا العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع ادراكا جازما ان تدرك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما هذا هو العلم وهذا هو الحد عند أهل الحد ولكن في الشرع لا يلزم أن يكون هذا الإدراك منصبا في باب الإدراك الجازم حتما بل قد يكون إدراكا غالبيا ولهذا عهدنا في القرآن الكريم تسمية الظن الغالب علما فقال ربنا عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار هذا في حق المؤمنات المهاجرات من مكة إلى المدينة بعد ان وقع صلح الحديبيه وكان مما وقع في هذا الصلح انه اذا خرج الرجل من مكه فاضا الى المدينه وطلبه كفار قريش وجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد واذا خرج الرجل من المدينه الى مكه فلا يلزمون برده الى المدينه وبعد ان تم هذا العقد وهذا العهد اذا بالمؤمنات يهاجرن من مكه الى المدينه فما الامن انزل الله عز وجل هذه الايه فقال يا رسول الله او يا محمد العهد بيننا وبينك ان ترد قال لم يكن ولم يجري في هذا العهد ذكر للنساء وأنزل الله عز وجل الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم, فامتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات أي غلب على ظنكم أنهن مؤمنات فيختبرن بالشهادتين والاقرار بتعاليم الإسلام والذي يقر بذلك نحكم عليه ظاهرا أنه على شريعة الإسلام فهنا استعمل العلم بمعنى الظلم ولهذا فلا يلزم أن نقيد العلم بإدارات الشيء ألمه عليه إدراكا جازما بل قد يكون الإدراك اغلبيا بأن يكون ثمة راجح ومرجوح واحتمال أقوى من آخر وظن غالب على الآخر وهذا مما اعتبره الشرع في نصوص كثيرة في هذه الشريعة فالنبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر من دون محرم وهذا النهي كما يقول الفقهاء واهل الاصول ليس لذاته وانما هو لغيره اي خشيه ان تقع في فتنه فاحشه الا انه من المتيقن رسما اكيدا وجزما انه ليس كل امراه تسافر من دون محرم تقع في الفتن والفاحشه كثير من النساء يسافرن لوحدهن ولا لا تقع هذه الفاحشه فهاهنا اعمل ماذا الظن الغالب كما يقول العلماء ومن هنا من هذا الحديث وغيره كانت القاعدة المفرعة في أبواب في القواعد الفقهية وهي القاعدة الاصليه الظن لا يزول بالشك أو اليقين لا يزول بالشك فنجد القاعدة التي هي المظن تنزل المظنة منزلة المئنة أي ما غلب على الظن ينزل منزلة المتحقق منه فالغالب على الظن مما اعتبره الشرع ولهذا يدخل في باب العلم يدخل في باب ماذا في باب العلم وقد جاء التعبير على الظن الغالب في كتاب الله لماذا بالعلم كما ذكرت كما انه يعبر على العلم بالظن كما في قول ربنا الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون فهنا انزل الظن منزله ماذا منزله العلم او سمى العلم ظنا سمى ماذا العلم ظنا فهذا حقيقه العلم ان تدرك الشيء سواء كان الادراك جازما او مع احتمال اخر جانب اخر مرجوح وليس براجا المراد بالعلم الذي نتكلم عليه هو العلم الشرعي هو علوم الشريعه بقسميها ما يسمى العلم المطلوب لذاته والمطلوب لغيره ما يسمى بعلم الاله وبعلم الغاية ما يسمى بالعلم العصلي والفرع التبعي فهذا الذي نقصده في درسنا هذا ومما ينبغي التنبيه إليه أن هذا العلم الشرعي على قسمين علم كفائي وعلم عيني فأما العلم العيني فهو ما يجب على كل مكلف أن يطلبه وأن يعرفه وأن يتعلمه ويمحصر ذلك في معرفة العبد بربه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفته بدينه اجبار فمعرفته لربه تتضمن توحيده لله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وما يتعلق ايضا بالإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون على معرفة ولو في الجملة بسيره النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه نسبه وشرفه وفضله وما حباه الله عز وجل به من شيم وكرائم الأحلاق وفضائل وفواضل وحاله قبل بعثته وبدء مبعثه وما عاناه وعايشه عليه الصلاة والسلام بعد بعثته من ثلاث عشرة سنة بمكة وما لقيه من اذى المشركين ومن كفار قريش بمكة ثم هجرته وما عاشه بالمدينة عشر سنوات وما كان من المغازي والغزوات التي قام بها صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله عز وجل لنشر هذا الدين ولإيصال هذا الدين إلى ربوع الأرض كلها شرقا وغربا بما تيسر له صلى الله عليه وآله وسلم كما أن من تمام معرفته أن نعرف ما يجب علينا تجاهه وما هي حقوقه علينا صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام وأما معرفة الدين فالمراد ما يتعلق بالعبادات والمعاملات وما يمارسه العبد في يومه وليله ونهاره مما يتعلق بالطهارة والصلاة والصيام والزكاة إن كان من أهل المال أو ممن يستحق الزكاة والحج والعمرة إن أقبل على ذلك ما يتعلق باحكام الزواج والطلاق والحاصل أن كل عمل يقدم عليه المكلف يجب عليه أن يالف حكم الله عز وجل فيه وهذا بإجماع العلماء ونقل الإجماع غير واحد ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم وذكر ذلك القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الذخيرة فما من مكلف يقدم على عمل ما إلا ويجب عليه أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيه لا يجوز أن يقبل على بيع وشراء ولا يعرف حكم الله في البيع والشراء لا يجوز أن يقبل على مزارعة أو غرس مغارسة أو مساقات أو قرض أو هبة أو عطية أو وصيه أو غير ذلك إلا بعد أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى في هذا ولهذا قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأما القسم الثاني من العلم فهو الفرض الكفائي الفرض الكفائي هو الذي يراعى فيه حقيقه العلم توجد او لا الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي ان الفرض العيني يراعى الفاعل بنفسه يعني انت زيد وعمر وعبد الله ومصطفى عبد القادر انت يجب ان تعرف كيف تتوضا وكيف تصلي وكيف تتيمم وكيف تفعل ان كان بك جرح او نحو ذلك فهذا يتأين على كل واحد فيراع فيه الفرد المكلف نفسه أما الفرد الكفائي فالمراع فيه هو العلم هل علم الاعتقاد بتفاصيله قائم في الأمة ويوجد من له دراية وإدراك به أو لا وكذا علم التفسير والحديث والأصول واللغة إلى غير ذلك بتفاصيله فهذا هو المراد بالفرد الكفائي هو الذي يرعى أو ما يلزم الأمة في مجموعها لا جميعها ما يلزم الأمة في مجموعها فلابد في الأمة أن يكون هناك من يقوم لله وجل بهذه العلوم الشرعية التي لا بد من أن تقوم في الأمة هذا من الواجب الكفائي فإذا تركته الأمة كلها كل تركت الأمة هذا العلم كلها اثم الجميع اثم الجميع على ذلك حيث لم يهبوا للقيام بهذا العلم فاذا هذا هو القسم الثاني من العلم وهو العلم الكفائي والذي يكفي فيه أن يتولى تحصيله بعض من هذه الأمة، فينبغي على الأمة جميعها ان يكون فيهم من يقوم به. وهذا العلم الكفائي يشمل تفاصيل ما سبق ذكره من علم التوحيد، معرفة العبد لربه، فمن معرفة العبد لربه ما هو واجب عيني، ومنه. ما هو واجب كفائي، فيطلب على الأمة جميعها في مجموعها أن تكون حصلت هذا العلم ولا يجب على كل واحد بعينه لا يجب على كل واحد بعينه أن يعرف كل حجج أهل الباطل وأهل البدع في اعتقاداتهم الفاسدة وكيف يرد عليها هذا لا يجب على كل واحد بعينه ولكن لا بد ان يكون في الامه من يقوم بهذا الواجب الاعتقادات الفاسده المنحرفه اصول البدع لا بد من وجود طائفه من اهل العلم يدركونها ويعرفون حججهم والسبيل لرد عليه كما يشمل أيضا تفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل تفاصيل تعاليم الشريعة فإذا كنت يجب عليك في الطهارة أن تعلم أن الواجب في الوضوء هو غسل كذا وكذا وكذا من الأعضاء فليس من اللازم والواجب عليك معرفة التفاصيل في ذلك بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس تجد الفقهاء ماذا في مسألة ما قال وهذا ثابت وحكم كذا هو كذا حكم الوضوء الوجوب بدليل الكتاب والسنة والإجماع أنت الذي يجب عليك أن تعرفه وجوب الوضوء هل ينزمك أن تعرف دليله من الكتاب ودليله من السنة ودليله من الإجماع والنظر الصحيح هذا من التفاصيل التي تعد من ماذا من الواجب الكفائي هذا النوع الثاني من العلم إذا علم ذلك فلنبدأ فيما أردنا en dat is goed. Waarom zou je dat niet doen? Waarom ما عبد الله عز وجل بمثل فقه لكن أكثر الناس وجل الناس في غفلة عنه وفي ابتعاد عنه وفي انعزال عنه وتركوه جانبا فقلما تجد شابا مهتما بالعلم، قلما تجد شابا مهتما بالعلم، ومن أكبر الأدلة أنك في مجمع مثل هذا يقرب عدده من الستين أو يزيد، تعد على الأصابع من يحمل ورقة وقل. صح ولا لا وكان سلفنا يقول يقولون اثر الحبر في القميص دليل الرجوله او قيل دليل الشحوله لكن هذا قله ونزر يسير فنسال الله عز وجل ان يبعث فينا روح ذلك اما الفضائل فكثيره جدا يقول الله تبارك وتعالى مبينا الفضل العلم وأهله يرفع الله الذين آمنوا منكم أو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات الله تبارك وتعالى رفع أهل العلم بما بالعلم الله تبارك وتعالى رفع أهل العلم بالعلم ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما العلماء فوق المؤمنين بسبع 700 درجه بين الدرجتين 100 و 100 لا اصل يستنس العلماء فوق المؤمنين ب 700 ب 700 درجه بين الدرجتين Mi و روى مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه جاءه نافع بن عبد الحارث وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد جعله اميرا على مكه فلما اقبل المدينه قال عمر من استعملت على اهل الوادي فقال الرجل الامير ابن ابزع قال عمر رضي الله عنه من هو هذا ابن أرزع أمن العرب يعني الأحرار من الموالي قال هو من الموالي يا, يا أمير المؤمنين قال تخلف على الناس مولا من الموالي فقال الرجل يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض أو قال آرف بالفرائض فقال عمر رضي الله تعالى en صدق رسول الله صلى الله عليه u وسلم u الله يرفع بهذا الكتاب għalie, u به u għalie, u għalie, u għalie, u għalie, u għalie, u għalie, u għalie, u għalie, u għalie, u għalie, u إما لأنه أحد أجداده أسلم على يد عربي أو لأنه أعتق على يد عربي مولا من الموارد ما الذي رفعه إلى أن يستعمله هذا على أهل الوادي على المكة فيكون أميرا عليهم هو العلم كتاب الله عز وجل والعلم بالفرائض ويقول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم فشهد الله عز وجل لنفسه بالوحدانية وثنى على ذلك بشهادة الملائكة وثلث بأهل العلم فدل هذا على شرف العلم وأهله ودل هذا على مكانة العلم وأهله إذ أن الله عز وجل قارن شهادته بشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم ففيه قرن بين هذه الشهادة شهادة أهل العلم بشهادة المولى تبارك وتعالى وعلى أفضل مشهود عليه الذي هو وحدانية الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل ايضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ابدا لا يستوي. لا يستوون عند الله اهل العلم لا يساوونهم لا غيرهم لا يستوي اهل العلم وغيرهم ابدا بل ان الله عز وجل قد رافع اهل العلم درجات كما قال سبحانه وتعالى في الايه التي سبق ان ذكرتها كما ان الله عز وجل بين فضل اهل العلم بارجاع الناس الى اهل العلم وهذا دليل على فضل العلم قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وجعل المولى تبارك وتعالى الذي يستفيد من الآيات إنما هم أهل العلم فدل على فضل العلم فقال وتلك الآيات مبينها وما يعقلها إلا العالمون ما يعقل هذه الآيات إلا من إلا العالم إلا أهل العلم إلا أهل العلم فهذا أيضا يدل على فضيلة العلم كما أن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء فبين أن الذي يخشى الله تبارك وتعالى حق خشيته من كان من أهل العلم فدل ايضا ذلك على فضل العلم وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في اخر سوره البينه اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ومن الذي يخشى ربه هو صاحب العلم الذي عنده العلم هم العلماء وقد قال بعض السلف العلم خشية الله وإنما يكون العالم عالما اذا خشي الله والخشية إنما تكون بالعلم فدل ذلك على فضيلة العلم ثم انظر إلى اي الكتاب وتدبرها وانظر إلى الآية التي طلب فيها النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طلب فيها من ربه أن يزيده شيئا طلبه أن يزيده ماذا ها ها العلم فقال وقل ربي زدني علما لفضيلة العلم لفضيله العلم لأن العلم يهدي صاحبه الى الايمان وتقوى والاخلاص وصحيح التوحيد والاعتقاد فهذا ايضا يدل على فضل العلم ومما يدل على فضل العلم ايضا ان الله عز وجل فضل بين البهائم بالعلم فما يمسكه الكلب المعلم حلال وما يمسكه الكلب غير, غير المعلم؟ غير حرام؟ ولهذا قال ربنا عز وجل: ويسألونك ماذا؟ يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله؟ فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذا كلب وهذا كلب الريق واحد ولا لا الريق واحد بل هذا الكلب نفسه اذا ارسلته على طير فامسكه ولم يكن معلما وليس معلما فمسكه حرام واكله لا يجوز فاذا علمته وبعثته كان الاكل حلالا ولهذا قال علي بن حاتم رضي الله عنه يا رسول إني أصيد وأرسل كلبي المعلم فأجد غير غيره امسك قال لا تأكل لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غيرك وفي روايه فإن كلبك المعلم وكلب غيرك لا تدري فالكلب أيضا يعلم ولما كان للعلم فضل فضل الكلب المعلم على غير المعلم كيف يعلم الكلب يعلم بين قوسين بطرق ذكر أهل العلم منها الإشلاء الإشلاء أن يجربه على أن يعني يهجم على كذا فيوافق وبالأمر يأمره وينهاه فيأخذ بذلك هذا الذي يعلم به الكلم فدل هذا على فضل العلم ايضا وأما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكثيرة وكثيرة جدا يقول عليه الصلاة والسلام في مثبة الصحيحين حديث معاويه بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما من يلد الله به خيرا يفقهه في الدين من يلد الله به خيرا يفقهه في الدين اي ان يتفقه في هذا الدين ما معنى الفقه هو العلم بالامور الشرعيه الفقه هو الفهم وان كان اهل اللغه يختلفون فجمهورهم على ان الفقه هو الفهم لكن بعضهم قال هو الفهم الدقيق وعليه ابتكز بعض أهل الوصول فضيقوا في معنى الفهم الفقه فقال هو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها للجتهاد كما درج عليه صاحب الوراقات وبعضهم أمم فقال العلم هو الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية فكل حكم شرعي استند إلى دليل علمك به يعتبر فقه فعلمك بوجوب الصلاه لامر الله عز وجل اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل فقه لكن عند الاوائل وجوب الصلاه والوضوء مما ليس سبيله الاجتهاد فلا يسمى فقه والحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اي يعلم ويفهم ويدرك هذه المسائل الشرعيه والناس في ذلك بين مستقل ومستكثر وكلما كثر فقهه كلما دل ذلك على ان الله اراد به الخير والذي يعرض عن الفقه فذلك اماره عدم اراده الخير به ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ايضا البخاري من حديث عثمان بن عفار رضي الله تعالى عنه خيركم من تعلم القران وعلمه خيركم من تعلم القران وعلمه هذا كذلك يدل على فضل العلم تعلم القران وتعليمه يدل على فضل تعلم القران وعلى فضل تعليمه كذلك ويدل على فضل تعلم القرآن وعلى فضل تعليمه ايضا في هذا الحديث ويقول عليه الصلاة والسلام ايضا مبينا فضل العلم في حديث طويل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فهذا يدل على فضل العلم وتتمة الحديث أيضا وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كاجتماعنا هذا إن شاء الله يسنون كتاب الله يتدارسونه إلا مشيتم الرحمة حفتم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فبالله عليك هل ثمه رتبة أرفع من رتبتي أن تستغفر لك الملائكة التي دعاؤها مستجاب وما فمت من يعبد الرب جل وعلا كمثل عبادتهم إذ أنهم لا يعصون الله تبارك وتعالى أبدا إذ إنهم لا يعصون الله عز وجل كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يرونهم تحف الملائكة تحفنا الملائكة في مجالس الهدف وتغشان الرحمة وتنزل علينا السكينة ونذكر عند ربنا من فوق سبع سماوات بل أزل من هذا أن الله جل وعلا خصص لمجالس العلم ملائكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لحلق الذكر إن من الملائكة ملائكة يتتبعون حلق الذكر سياحون في الأرض يتتبعون حلق الذكر فإذا وجدوا حلقة ذكر تنادوا أنهل قد وجد المبتغى أي مبتغاكم فيجتمعون فيجتمعون أي في هذه الحلقه من حلق الذكر في هذا الدرس فإذا انفضوا صعدوا إلى ربهم جل وعلا فيقول تبارك وتعالى كيف وجدتم عبادي وهو اهلا قال وجدناهم يذكرون الله يذكرونك قال وماذا يسالون قالوا يسالون الجنه فنسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا يدخلنا واياكم الجنه ويجمعنا في الجنة مع وحسن أولئك فيقول وهل راوها قال فماذا ماذا قد يذكرونه قال ماذا يقول يستنكرونه وماذا يطلبون يطلبون الجنه وهل راوها يقولون لا فيقول جن والا وكيف لو انهم راوها تقول الملائكه لكانوا اشد لها طلبا ها هنا فائده اذا هم يسالون الجنه ويطلبون الجنه بماذا بالعلم لانهم مجدهم يذكرون الله ماذا يريدون الجنه فكيف لو راوها لكانوا اشد لها طلبه فدل على ان من الامور التي تزيدك دفعا لطلب الجنه ماذا طلب العلم طلب العلم يقرب من الله جل وعلا طلب العلم من افضل العبادات من العبادات العظيمه قال ومما يتعوذون قال يتعوذون من النار فيقول الرب جل وعلا وهل رأوها فتقول الملائكة لا فيقول جل وعلا وكيف لو راوها تقول الملائكة كانوا أشد منها شرارا إذا مما يبعدك عن النار ومن أشد ما يبعدك عن النار ماذا طالبوا لهم ولهذا قيل عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قد يقول قائل لما هذا صحيح ورؤية في الآثار مرفوعا وفي سنده ما قال لكن معناه صحيح. لانه أفر من بعض كلام السلف أو من كلام بعض السلف العالم الواحد يبعث النور والهداية في قلب امه تحيا كما قال الشاعر الأرض تحيا إذا ما حيا عالمها وتموت إذا ما مات عالمها ولهذا قال ربنا اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها قال كثير من المفسرين هو موت العالم, العالم هو موت العالم نقصان الارض ننقصها من اطرافها هو موت العالم لما لان بحياه العالم حياة العالم وحياة الناس ولهذا قال الحسن البصري موت العالم العالم موت العالم ثلمة في الإسلام كسر ثقب من يشده إلا أمثاله إلا أمثاله وانظر الأمة ماذا يصيبها عند غياب أهل العلم عنها او عند موت بعض علمائها فلربما يوجد من يشد تلك الثغره لكن لا يكون كما كان من قبله ولربما لا ياتي الا بعد زمن وان كان يوجد علماء ويوجد من هو قائم لله بحجه كما قال عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من أمة على الحق ظاهرين إذن فهذه الملائكة تبحث عن حلقه إذا وجدتها كان هذا الخطاب والنقاش والحديث دائر بينها وبين ربها جل وعلا وماذا يتعوذ قال من النار المرلمة هل روها قال لم لم يرواها فكيف إذا رأوا قال أكانوا أشد منها فرارا أو قال هربا فبالعلم تفر من النار ولهذا قال ذاك القائل من ائمه السلف حتى تعرفوا ان كلام السلف هو من نور الوحيين من مشكات الكتاب والسنه ما عبد الله بشيء احب اليه من فقه او قال من العلم فيقول جل وعلا اشهدكم اني قد غفرت له لمن؟ لهؤلاء الذين اجتمعوا يذكرون الله جل وعلا وما ثمت حلق ذكر أفضل من حلق العلم كما قال بعض أئمة السلف إذا أردت أن تنظر إلى مجالس الأنبياء فاجلس في مجالس العلماء يأتي هذا فيقول توضأت ونسيت كذا يقول هذا توضأت وممت وفعلت كذا يقول آخر صمت ف ik ik heb solleitu en uitstimim, de aakar ik heb uitgeet fessel lemt ik heb uitgeet fessel ik heb uitgeet fessel lemt en de ik heb uitgeet fessel lemt keda, en de ik heb de ik ik heb ik ik heb ik ik heb ik ik heb ik وأفضل مجالس الذكر هي مجالس العلم حيث يتعلم الحلال والحرام كما قال الحسن البصري وغيره من أئمة السلام إذا من فضل العلم فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجود ملائكه خصصها ربنا جل وعلا بالعلم بحلق العلم ومجالس العلم لتحضره فيقول جل وعلا أشهدكم اني قد غفرت له إذن من أسباب طلب المغفرة ماذا؟ طلب لئه بالله عليكم في واحد لا يريد المغفرة من من ما لا يريد أن يغفر له ربه جل وعلا كلنا يريد وكلنا مصيب للخطأ والأكثر وكلنا مقصد والعمر قصير جدا والاجل اقرب من الامل والعمل اقل فلماذا لا ينفر الواحد منا لتحصيل العلم وطلبه والانكباب عليه وليس من العذر ابدا كبر السن واستصعابه واستشكال المسائل فقد بقي الأخفش ملازما لشيخه في النحو قريبا من خمسين سنة وكذلك ثعلب وهو من أئمة النحو وقال بعض أئمة النحو لم يفارقني فلان من تنمذته أزيد من خمسين سنة ونظر أحدهم إلى نملة تحمل طعاما فوقها وتريد أن تصعد صخرة. كلما صعدت سقطت كلما قاربت سقطت كلما قاربت سقطت وبقيت هكذا زمنا طويل حتى صعدت الصخرة. فقال اهذه أقوى إرادة مني في طلب العلم فطلب العلم فكان من المقدمين فيه إذن من أسباب المغفرة قال أبو قال ربنا أشهدكم أني قد غفرت له تقول الملائكة يا ربنا فيه فلان إنما جاء لحاجة يعني مرة فيه واحد هنا اسمه معيش عبد الله أو زيد أو عبد الرحمن تصل به زميل وقال نحتاجه قال أني في حلقة الترس يعني نجينا من السنة فيأتي صلي ويجلس ما همه الدرس همه هو عبد الرحمن يكمل الدرس الذي عبد الرحمن وهذا يقل صلاح قاتل ملائكة فيهم فلان إلا ما جاء لي فيقول تبارك وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هذا أيضا من فضل الإن أي من فضل العلم كون مجالس صاحب العلم له أجره مجالس صاحب العلم له أجره ولهذا قال القائل من المجال السلف وانا قلت ياخذون من مشكاته كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك اجتهد في أن تكون عالما وليس ذلك عليك ببعيد ولا على الله بعزيز أو متعلما طالبا للعلم أو مستمعا للعلم أو محبا له لكن لا تكن مبغضا للعلم وأهل العلم لا تكن حجر عطرا في طريقهم لا تكن سبابا شتاما لا تكن قادحا ملفرا إلى آخر ما هو غير الأربع الأولى إذن فالذي يجالس أهل العلم يدخل في ماذا؟ في حكمهم على القاعده التي هي مقررة عند أهل القواعد الفقهية وهي التابع التابع تابع التابع تابع جاء معهم فكان أو مر طريقا فكان له من الأجر مثل ما لهم إذا قال عليه الصلاة والسلام we in het bala samawatu. ورثه الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا جرهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر فمن أخذ به بالعلم أخذ بحظ وافر فانظر هنا إلى هذا الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أنا قلت السلف يتكلمون من مشكات النبوة قال أبو فريرة وقد دخل السوق ما لكم جالسون في السوق وميراث رسول الله يوزع في مسجده فهبوا كلهم إلى المسجد فدخلوا فلم يجدوا شيئا لا درهم ولا دينار ولا مال بس وجدوا شيخ جالس والناس محتفة حوله قالوا يا أبا أفرير الميراث الميراه ليوزع قال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها تطلب ميراثها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن معشر الأنبياء لا نرث ولا نورث ما تركناه صدق ما يورث شيء من المال ميراثه ماذا هو علم هو ما تركه من العلم من الحديث وغيره فهذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما لا تسعى لأن تكون من أهل الفروب أصحاب النصف والسدس والربع والثلث والثلثين والثمن اهل الفرض أهل الفروض في في, في, في علم الميراث لما لا تسعى لان تكون منهم طيب اذا ما صح لك شيء كن من اهل التعصيب ممن تضاف تضاف لغيرك لكن يئبى كلنا الا ان يكون من اهل ماذا الحجب الحجب من أهل الحجب المحروم وليس من حجب النقصان وإنما هو من حجب الحرمان والله المستعان هذا ميراث في أهل فروق وفي أهل تعصيب وفي أهل حجب يحجب ويطرد يمنع إما ينقص وإما يحرم فلما تريد أن تكون هكذا محجوبا محروما ومنهم أهل الحرمان في الميراث فإذا هذا الميراث فاسعى في الأخذ منه ما استطعت لذلك سبيلا وكفى بما ذكرته فضلاً، وغيره كثير وغيره ماذا كثير في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الآثار عن السلب في فضل العلم يقول علي رضي الله تعالى عنه ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه العلم الذي لا يحسن العلم ليس من أهل العلم يريد أن يكون من أهل العلم لماذا هل لقبح العلم أو لشرفه لشرفه فكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه هو جاهل فإذا قلت اقول من, من, من, من, من, من, من اهل العلم من طلبه طلب العلم يفرح. يفرح. يفرح ويقول كما قال المصر يا او, أو, أو, أو, أو الشامي, الشامي يا ارض اشتدي ما فوقك احد اديا على لهجتكم يا ارض اشتدي ما يوجد واحد فوقك مثلي قدي هكذا يسال هذا يفرح به اذا نسب اليه وكفى بالجهل ذما ان يتبرأ منه ما من هو, هو فيه اذا قلت له يا جاهل قال كيف تقول لي جاهل هو جاهل لا يعني شيئا. لماذا لان الجهل مذموم لأن ماذا الجهل مذموم وقال بعض السلف خير المواهب العقل وبه يكون العلم ويهتدى له يعني يتدرج في طلبه وشل المصائب الجهل وقال أبو مسلم الخولاني العلماء في الأرض مثل النجوم مثل النجوم في السماء وإذا إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا إذا كنت في أرض, أرض, أرض ليلا فإنك تهتد بالنجوم، كما قال ربنا جل وعلا، وهو الذي جعل النجوم مسخرات لتهتدوا بها في ظلمات البرد والبحر فالنجوم يهتدى بها إذا طفت النجوم وما وجدت تحير الناس إين يتوجهون يمينا شمالا الخلف وراء ما، فكذلك العلماء في الأرض نجوم للناس يضيئون الناس. إذا فقدوا تحير الناس قال أبو الأسود الدؤلي أيضا ليس شيء أعز من العلم ليس شيء أعز من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك العلماء يحتاج إليهم كل واحد المالك الملك والمملك التابع المتبوع الرئيس والمرؤوس الأمير والمأمور وقال واب بن المنبى رحمه الله من المتابعين قال يتشعب من العلم شرف وإن كان صاحبه يتشعب من العلم شرف يعني يحصل صاحب العلم على الشرف وإن كان صاحبه دنيا والعز وإن كان مهينا والقرب وإن كان قصيا مبعدا والغنى وان كان فقيرا والمهابه وان كان وضيعا هذا كله يتشعب من العلم الشرف حتى ولو كان من ادنى الناس والعز ولو كان مهينا والقرب ولو كان مبعدا والغنى ولو كان فقيرا لان الناس يحتاجون اليه وليس بالضروره غنى المال والمهابه وان كان وضيعا عند الناس وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال تعلموا العلم فان تعلمه حجنا وطلبه وطلبه عباده ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وبذله قربة وتعليمه من لا يعلمه صدقه هذا كله يدل على فضل العلم فهو دائر بين الحسنه والعباده والتسبيح والجهاد والقربه والصدقه وكلها من الاعمال العظيمه وقال الفضيل بن عياض عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء أي ثم العلماء فهذا ما أرفع الناس هؤلاء أرفع الناس وقال أيضا سفيان بن عيينة لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة أفضل الناس الأنبياء وأفضلهم الرسل وأفضل الرسل اولو العزم وأفضل الأولو العزمين محمد صلى الله عليه وعليه وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه فقيل عمن عم هذا قال عن الفقهاء كلهم وقال سهل أي من عبد الله تستري من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك وعن سفيان الثول أنه قال ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وقال الزهري رحمه الله ما عبد الله بمثل الفقه, الله بمثل الفقه وقد ذكر غير واحد من أئمة السلف رحمهم الله تعالى أن الاشتغال بالعلم وطلبه وحفظه ومذاكرته وتدريسه وتعليمه وكتابته والاشتغال به أفضل من نوافل العبادات البدنية كالصلاة والتسبيح والصيام ونحو ذلك وهذا من أوجه كثيرة أولها أن العلم ينفع صاحبه وغيره والعباده تقتصر على صاحبها فقط وأن العلم يصحح لغيره أو مصحح لغيره من العبادات وهي تفتقر إليه وتتوقف عليه والعلم لا يتوقف عليها ومن الأوجه أيضا أن العلماء هم ورثة الأنبياء وليس المتعبدون هم ورثة الأنبياء ومن الأوجه أيضا أن طاعة العالم واجبة على غيره فيه أي في العلم وليس هذا للمتعبد ولأن في بقاء العلم والعلماء حفظ للشريعة وحفظ لمعالم الملة ايضا فهذا مما يدل على فضل العلم إذا تبين هذا أخي الكريم فاعلم أن المراد من هذا العلم هو ذاك العلم الذي أخلص فيه صاحبه هو ذاك العلم الذي عمل به صاحبه وذكى العلم الذي طلب به صاحبه وجه ربه جل وعلا وابتغ به الأجر عند الله جل وعلا وابتغ به المثوبة عند الله تبارك وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه عز وجل لا من أراد به الدنيا أو المنصب أو المال أو الجاه أو السلطان لا من طلبه للمراءات أو التسميع والممارات أو لصرف وجوه الناس إليه أو ليقال عالم وفاضل وقارئ ومجود ونحرير ومحقق وغير ذلك من الكلام فمن كان غرضه هذا وقصده وطلبه هذا فالنار النار كما قال عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث وأنثال هؤلاء هم أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم أو أن ذاك التابع أتى النبي عليه الصلاة أتى أبا هريرة تابعي جاء الى ابي هريره فقال حدثنا يا ابا هريره دخل المدينه فقام ابو هريره ليحدث فغشيه الدواء حتى وعاه حتى اغشى عليه ثم افاق فاراد ان يحدث فاوشى عليه ثم افاق فاراد ان يحدث فاوشى عليه, عليه الثالثه ثم افاق فذكر الحديث ولهول الحديث كان يغشى عليه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ذكر منهم ورجل تعلم العلم فقيل له علمه الله العلم والقرآن فقيل له ماذا أنت قال تعلمت العلم وقرأت القرآن وجودته وعلمت الناس ذلك فقال كذبت وإنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد كي خذوه فالقوه في النار فيلقى في النار فهو اول من تسعر به نار جهنم عياذا بالله فينبغي لهذا العلم من تمحيصه وتخليصه وتصفيته من الشوائب وان يكون لله رب العالمين وحده لا شريك له ولهذا قال حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به fijnen nabootsen de is Het is een belangrijke kwestie. Het is een belangrijke kwestie. Het is een belangrijke kwestie. Het هذا كله في فضل العلم اذا تبين هذا فالعالم له آدابه وطالب العلم له آداب تخص كل منهما ولنحصل الكلام على آداب طالب العلم باختصار لضيق الوقت ونجعل ذلك في أبواب مختصرة الباب الأول في آداب طالب العلم في نفسه أولها تطهير القلب من الأمراض أمراض الشهوات والشبهات فيا طالب العلم طهر قلبك من الغل والحقد والبغض والحسد والغيظ والكراهيه والمقت والظلم والاعتداء والغيبه والنميمه وحمل الضغائن لاخوانك طهر قلبك لان العلم كما قيل هو عباده السد وعباده السد لا بد من طهاره باطنها كما ان الصلاه عباده الظاهر فلا بد من طهاره الظاهر من الخبث والحدث فكذلك طالب العلم ينبغي ان يطهر قلبه من هذا وذلك طريق لتحصيل العلم وحفظه وضبطه والا فالامر لا يكون على التمام ولا بد من ان يهتم بقلبه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله أو يصح إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ويقول أبو هريرة فيما روى أبو نعيم بسنة حسن القلب كالملك للأعضاء القلب والأعضاء كالملك مع الجنود إذا خبث الملك خبثت الجنود وإذا طاب الملك طابت الجنود كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وقال الحسن البصري لرجل سأله قال طهر قلب فانما يريد الله منا قلوبنا اي تطهيرها من هذه الامراض امراض الشبهات والشهوات فليحذر المسلم وطالب العلم الاخص من هذا الامر كذلك من آداب طالب العلم حسن نيته في طلب العلم وأن يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا وقد سبق أن ذكرت ذلك والإخلاص من الأمور العظيمة والصعبة فينبغي الحرص على ذلك قال الثوري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي من آداب طالب العلم اغتناف فرصة شبابه في تحصيل العلم ويحذر من التسويف ومن اطاله الأجل ومن الأمل والسلف كانوا من أحرص الناس على الوقت ومن أحرص الناس في ارتنام الفرص قيل لبعضهم وقد مر على جماعة توقف لنكلمك فقال أمسك الشمس حرصا منه على ماذا على الوقت يغتنمه فيما فيه خير كان بعضهم خشيه أن يضيع الوقت يسف الطعام سفا يرح الطعام حتى يسفه سفا يبلعه بلعا ولا يأخذ منه وقت لينضم ويبلع ويصبر حتى تنزل الأكل ويستريح كما نأخذ نحن في الغذاء والعشاء أزيد من نصف ساعة اغتناما للوقت وكان بعضهم إذا دخل الخلاء أمر آخر يقرأ عليه سماعا حتى لا يقرأه داخل والآثار في هذا من أعجب ما يكون في طلبهم للعلم وتحصيلهم ويذكر بعضهم ومنهم الإمام النووي وغيره أن بعض أئمة الحديث ثلاث أيام لم يأكل لشدة الجوع وشدة الفقر ولم يجد شيء قال فظفرنا بسمك فوضعناها على فوق النار لتط... يعني... لتطبخ ما ان وضعوها فت... حتى إذا سمعوا بالمحدث دخل المدينه تركوها وذا اغتناما لهذا الذي جاء ليحدث حتى لا يفوتهم ذلك في هذا كثيره اكتفي بما ذكر من اداب طالب العلم ان يقتنع من القوت واللباس والمأكل والمشراب بشيء يسير ويصبر على الضيق ليحصل سعة العلم وقد قال بعضهم لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس قليل يعني أن يصلح طلب العلم قال ولا لغني قادر قال ولا لغني متمكن يعني الغالب هو الغالب هذا هو, هو الغالب فلا بد أن العلم أن يرضى بالشيء القليل وانظر انت الان اذا اردت ان تتفرغ لطلب العلم تيسر لك ذلك ولا ما يتنسى العمل لا يبغالك 8 ساعات عمل او 16 او 12 او 10 متى تطلب العلم لكن يمكن تطلب العلم اذا رزيتها واقتنأت اليسير وحصلت اليسير من القوت ما تسد بها الرمق وفي المقابل تحصل سعة العلم نقل عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال لا يبلغ احد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء يعني يؤثر أن يبقى فقيرا لا يذهب العمل ويؤثر العلم يقدمه على كل شيء حتى الفقر فإذا لا بد لطالب العلم من الصبر والجلد، وأن يصبر على الضيق وعلى قلة ذات اليد، وإن أراد المحبوحة والغنى يأخذ منه وقت، وهذا يفوج عليه العين. كان الإمام ابن معين أبوه كان صاحب منصب ترك له مالا كثيرا، ترك له ألف درهم وخمسين درهم. فأنفقها كلها في الحديث حتى لم يبق له نعل نعل يلبس ما عندوش لأنه أنفق كل ذلك في ماذا في طلب العلم كذلك من آذاب طالب العلم تنظيم وقته في يومه ليلا ونهارا حتى يحسن اغتنامه لذلك للوقت ولما تبقى من عمره فيتخيل يتخيل اوقات العمل لوحدها يجد فيه قوته يتخيل يتخيل اوقات الحفظ والمذاكره والفهم والمراجعه والتكرار والكتابه والمطالعه ويتخيل الاوقات المناسبه له قيل افضل اوقات الحفظ السحر ثم وسط النهار ثم الغداد قاله الخطيب وقيل أفضل أوقات الحفظ الليل ثم حفظ النهار وقيل وقت الحفظ حالة الجوع أفضل من حالة الشبع وأقوال كثيرة عند أهل العلم ذكرها ابن الجوزي في كتابه العلم وحفظه والاصل أنها ترجع إلى كل واحد ما يناسبه وإن كان الغالب أن أفضل الأوقات السحر والفجر وخلو الذهن وفراغ البطن فهذا أحسن للحفظ ولضبطه مما يأتني به أيضا الحفظ على أكل الحلال فإن ذلك مما يعين طالب العلم قال الشافعي ما شبعت منذ ست عشرة سنة أي لقلة الأكل والورع والبحث عن الحلال كما ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بأدب الورع في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومن آداب طالب العلم ايضا ان يتخير من الطعام ما هو انفع له فيجتنب ما فيه البلاد والضعف كالتفاح الحامض وشرب الخل وكثرة اللبن والسمك فإن هذا مما قد يؤثر على حفظه وذكائه وعليه بما يعين ويفتح له ذاكره الحفظ كالزبيب بكره وغير ذلك مما جاء في السنه المطهره ايضا كالحجامه وغيرها كذلك من آداب طالب العلم قلة النوم ليغتنم الوقت في الطلب ومن آدابه أيضا أن يجتنب كثرة المخالطة والعشرة خاصه من لا ينتبع به لأن الطبع سراك كما قال العلماء ولأنه مثل هؤلاء يضيعون على طالب العلم وقته وإذا صاحبت فلتصاحب دينا صالحا تقيا ورعا ذكيا صاحب خير ومجانب شر واجتنب أيضا مصاحبة أهل الجهل إلا لأن تعلمهم أو تدلهم على الخير وقد قيل فلا تصاحب أخ الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حتى حين واخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاهه قال الآخر إن أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صد عنك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمله شمل نفسه لينفعك هذا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم في نفسه وأما آداب المتعلم مع شيخه أيضا يعني حين يحضر المشايخ في دروسهم فينبغي التأدب بجملة من الآداب نوججها فيما يلي أولها أن يستخير لمن يحضر يتخير من أهل العلم أهل الصلاح والورع والتقوى وأهل العقيدة الصحيحة والمنهج السليم فقد قال غير واحد من السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم ويتخير من المشايخ من هو أتقن للعلم حتى يمكن أن يستفيد منه أكثر وأكثر وليحذر من تضييع الوقت بطلب المنازمة للمشهورين وهو لا يمكنه ذلك فيفوت عنه الاستفادة من المغمورين نعم من اشتهر بالعلم والاتقان ينبغي الحرص على التعلم على يديه لكن إذا لم يمكن لا يقل حتى أصل إليه ويضيع الفرصة ومع وجود من هو مغمور بين الناس لكن يستفاد منه فمثل هذا مما يفوت كثير من طلبة العلم كذلك من الآداب أن يأخذ برأي شيخه ونصيحته ما دام قد ارتضاه للتعليم والتعلم على يديه وأن يتحرى رضا شيخه ما لم يكن في ذلك مخالفة للشرعي وقد قيل للشافعي ولقد رؤي منه تواضعا كثيرا للعلماء قيل ما هذا فقال رحمه الله تعالى أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأخذ بزمام وركاب دابة زيد بن ثابت ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فينزل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ويقبل يد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويقول هكذا أمرنا أن نجل ونكرم. أهل بيت رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من آداب طالب العلم مع شيخه الاحترام له وإجلاله وأن يجله أيضا وكذلك من الآداب أن يعرف قدره ولا ينسى فضله عليه ومن الآداب أيضا أن يصبر على جفوته إذا كانت منه أحيانا أو من سوء خلقه إذا بدى ذلك منه أحيانا وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ذللت, نفسي ذللت طالبا فعززت مطلوبا وقال بعض السلف من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في إماية الجهالة ومن صبر, صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة كما أن من آداب الطالب مع شيخه أن يشكر لشيخه تعليمه له وصبره على تعليمه له ومن الآداب أيضا أن يتأدب مع شيخه في آداب الاستئذان وغيره وأن يخص شيخه بشيء من الحضر لما له عليه من فضل كما أن من الآداب أن يتأدب بين يديه في جلوسه بالآداب الشرعية لا أن يعني يعني يستلقي أمامه أو يجلس جلسة, جلسة غير متأدب ومن الآداب أن يحسن الخطاب مع شيخه في تعلمه وفي تحصيله العلم بين يديه لا أن يقارعه بالرد وأن يرد عليه بقوله لما قلت هذا أو هذا لا نسلم لك به أو نحن لا نقول بمهل هذا فإن هذا من سوء الآدب مع الشيخ كما أن من الآداب ايضا إذا سمع من شيخه ما سبق له به علم فلا يردده معه أو يعني يفعل نفسه يجعل من نفسه كأنه لا يريد أن يسمع لأنه يعرف وهذا فإنه هذا من سوء الأدب وقد قال عطاء إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه, فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا وقال أيضا محمه الله إن الشاب لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد أي هذا الشاب فهذا من آداب طالب العلم الشيخ بعض الناس يحضر يجلس فإذا سمع الشيخ تكلم الإخلاص قال الإخلاص سمعناه كذا مرة يعني فيشتغل بشيء آخر وعندما يعني خفية وهذا ليس من الأدب في شيء أبدا من الأداب مع... من آداب الطالب مع الشيخ أن لا يسبقه في مسألة أو في الجواب على سؤال إلا إذا أذن الشيخ أما أن يسابق هذا ليس من الأدب أبدا الباب الثالث آداب المتعلم وطالب العلم في درسه في خضاعته وفي حلاقه وما يعتمد عليه من الكتب أول ما ينبغي على طالب العلم ان يعتلي بحفظ كتاب الله عز وجل وان يعرف الغريب فيه وتفسير كلماته وان يجتهد في ان يضبط له تفسيرا لكلام الله عز وجل اذ كتاب الله تبارك وتعالى هو اصل العلم وهو اهم العلم ويحفظ مع ذلك احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا بالأربعين ثم العمدة فالبلوغ ويكتب من قراءة كتب السنة بدءا بمختصر الصحيحين ثم الصحيحان الصحيحين ثم باقي كتب السنة أيضا ويجعل لنفسه وقت أيضا في كل فن متنا يحفظه في كل فن في الاعتقاد والتفسير وأصول التفسير وأصول الفقه والفقه وأصول الحديث والحديث والنحو والصرف والبلاغة يجعل المتن يحفظ ويتقنه ثم يشرح ذاك المتن على شيخه فإن كان الشيخ لا يتقن ذاك المتن طلب شيخا آخر بإذن شيخه فإن هذا من الأدب الذي ينبغي أن يراه كما أنه من آدب طالب العلم أنه يلزم ان يحذر من تتبعي كتب الخلاف والتفريعات قبل أن يشتد عوده فإن في البداية يطلب ما تيسر وسهل فإذا تحققت قرأ في كتب الخلاف من الآداب أيضا أن يصحح ما قرأه على شيخه قبل أن يحفظه يضبطه حتى يتكن حفظه سليما كذلك من الآداب أن يأتني بالحديث وقراءة كتب السنة ومن الآداب أيضا أن يضبط تلك المتونة المختصرة فبعد ضبطها يرتقي إلى ما فوقها مما فيه بسط وحكاية للخلاف ويجتهد في البحث والمطالعة فإن ذلك مما يقويه في طريق العلم كما أن من الآداب أن يلازم حلقة, حلقة شيخه وجميع مجالسه إذا أمكنه ذلك فإن في ذلك زيادة في الخير وليراجع الطلب مع ويراجع الطلب فيما أخذه من شيخه واستفاده من شيخه فإذن ذلك من تثبيت العلم ومن زيادة الحيل ايضا كما أن من الآذاب إذا حضر مجلس الشيخ أن يتأدب في السؤال معه أي مع شيخه ومع غيره ومن الآذاب أيضا أن يتأدب مع من يحضر مجلس شيخه كذلك ومن الآذاب أن يسأل عما أشكل عليه بأدب كذلك من الآذاب أن يراعي نوبته في السؤال ودوره في القراءة إذا كان يقرؤون بالدور وبالنوبة كما أن من الآداب أيضا أن يرغب إخوانه من الطلبة ومن الناس في طلب العلم وتحصيله وأن يساعدهم على ذلك ولو بقضاء بعض مشاغلهم وحوائجهم الباب الأخير في آداب المتعلم مع الكتب وما يتعلق بها وأذكره بشيء الاختصار ايضا فينبغي الاهتمام بتحصيل الكتب وليعتني طالب العلم بما له إليه حاجة, حاجة أكثر ليقرأه أو يطلع على ما فيه من شرح وتفصيل لما يحتاج إليه ولا يجعل همه فقر اقتناء الكتب وتجميع الكتب شراء وليس له نصيب من قراءتها والاطلاع عليها وفهمها وقد قيل إذا لم تكن حافظا وائيا فجمعك للكتب لا ينفع إلا إذا كان يقصد من وراء جمعه للكتب أن ينفع إخوانه في الاستفادة منها ممن هم أهل لذلك ويدهم لا تطول. إلى مثل هذه الكتب فيشتريها عند ذلك قصد نفعهم فهذا من العمل الصالح الذي يرجى له الثواب الأجر من ورائه وقد قال بعض مشايخنا ومن أعان طالب العلوم وقاه ربي سائر الهموم كما أن من الآداب في لطالب العلم ما كتابه أنه إذا رأى من يستفيد منه أن يعيره إياه بشرط أن يكون هذا المستعير ممن يحفظ الكتاب ولا يهين الكتاب. فينبغي أن يعيره عند ذلك كتابه ولا ينبغي له أن يكتب عليه أي المستعير لا ينبغي أن يكتب على كتاب غيره أو أن يحشي عليه أو يصحح أو غيره أو يحق أو يعني يشطب إلا بإذن من صاحب الكتاب أو يعلم برضى صاحب الكتاب كما ان من الآداب ان يهتم بالكتاب ولا يهينه ولا يجعله محلا للاتكاء او يجعله مخدة, مخدة أو محلا لوضع المخدة أو محلا لوضع الاشياء فيهين الكتاب عند ذلك وقد قال بعضهم لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا فبعضهم عنده كتابه ويجعله ماذا بوقا وانا لا اجعل الورقه الا باب المثانيه يجعله هبوك يعني يطويه بها الطريقة الكتاب لا يجعل هكذا يحترم ولا تجعله صندوقا إذا ابتحت الكتاب وجدت رخصه السياقه بطاقة التعريف والقلم والجوال فقال لا تزال كتابك صندوقا خزانا ولا بوقا فتحترم الكتاب وإن ذلك من العناية بالكتاب كما أن من الآداب أن يصحح عند تصحيحه لكتابه ينبغي أن يضبط ما أشكل عليه من الكتاب إذا قرأ كلمة لم يفهمها يراجع القاموس إذا كان كتابه كتب على الهامش أو الحاشية وإذا كان كتاب غيره ضبط هذا الفهم عند نفسه الا اذا اذن صاحب الكتاب بان يكتب له ذلك ومن الادب ايضا ان يضبط الكتاب وحروفه المعجمه والمهمله والتحتانيه والفوقيه فهذا مما ينبغي ان يضبطه والاداب في هذا كثيره ومحلها في الحقيقه بعض انواع الحديث كما هو مبين ومكرر في كتب مصطلح الحديث فهذا في الحقيقة ما رمته في هذه العجالة وهذا الذي قصدته, وهذا الذي قصدته لأبين, حاله أو لأبين حاله اساه أن يكون لي ولكم حافزا على الجد في الطلب ومحفزا لجمع العلم الذي رضيه الله وأحب الله تعالى نسأل التوفيق والسداد وأن يغفر لنا خطأنا وفي جدنا وهزلنا وفي سرنا وعلانيتنا وان وأن يعمنا جميعا بجميل ستره وكرمه وواسع مغفرته إنه خير مسؤول وهو بكل خير كفيل وعلى كل شيء وكيل والحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا الله خيرا على صبركم علينا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا من تمام صبركم معنا إذا شئتم أن تصبروا معنا في إلقاء بعض الإصلاة على شيخنا المحاضر طبعا إذا أذن بذلك كل حال الذي هو سؤالان أما الأول منهما فاظن أن الشيخ قد تطرق إلى شيء منه يقول أحسن الله إليكم ونريد نصيحة في التأصيل والتدرج في الطلبي وبه الكتب التي ينبغي البدء بها في خروج الطلب ولعله قد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك على أن الإجابة عن مثل هذا السؤال قد والله يعني تحتاج إلى محاضة. أنا قلت مما ينبغي عليه طالب العلم مما ينبغي على طالب العلم. اهتمام بكتاب الله عز حفظا ومعرفة غريبه تفسير كلماته وأن يقضع في ذلك تفسيرا ويهتم بحفظ السنة بدءا بالأربعين ثم العمدة البلوغ وإن أراد من الأربعين من العمدة إلى مختصر البخاري للزبيدي ثم مختصر مسلم للمنذر فذاك وإن أراد من الأربعين إلى البلوغ فالمختصرين فذاك. ولا يشبه. كذلك بعد هذا له في كل فن متوه. فأنا أنصحه النحو أن يحفظ متن الآجر الروميه. فإنه متن يعني لهذه المرحلة المتنه. في النحو الآجر ومية. في الصرف عندك متنين. البسط والتعريف للمكودي أو لامية الأفعال. أو ماذا؟ أو لامية الأفعال. وإن شئت في النحو كله في النحو كله والصرف أن تدرس في النحو الآجة الرومية تدرسها أما الحفظ فتحفظ لك مثل الألفية ابن مالك لأنه ضمنه النحو والصرف ضمنه النحو والصرف فإن وجدت في نفسك الجلد وقوة الحفظ اللهم لا وأنا أقول الحفظ يرام جيد الحفظ وقوي الحفظ وصاحب الذاكرة القوية ما عليه يحفظ المتون لا يشكى الكتاب والسنة يحفظ المتون لكن إذا كان حفظك فيه بطء وفيه عسر فسخره في حفظ الكتاب والسنة والمتون تكتفي بفهمها وشرحها على شيء وكثرت قراءته إذن عندك مثل أجرومية في النحو ولامية الأفعال أو البسط والتعريف للمكوذي في الصرف إن شئت أن الآجر تدرسها نثرا وتجعل المثل الذي تحفظه في النحو والصرف الألفية فإنه يجمعهما في البلاغة عندك الجوهر المكنون للسيوط هذا في علوم اللغة في أصول الفقه عندك الورقات. وإن على تهمتك فالمراقي بعد ذلك أو نظم السيوطي لجمع الجوامع وهو الكوكب الصاطح على في الأصول في الفقه عندك تبدأ بمتن كراءة لا يلزم أن تحفظ المتن لكن طيب الرسالة قطرت لتضبط مسائلها الرسالة أو إن شئت غيرها كدرة البهية للشوكات أيضا هذا في فقه في المصطلح عندك البيقونية والنخبة وفي الحديث نكرنا وفي التفسير أصول التفسير ابدأ بمقدمة الشيخ بن عثيمين أصول التفسير أو مقدمة في أصول التفسير ثم مقدمة التفسير للشيخ السلام بن عثيمين هذا في أصول التفسير ايش القواعد الفقهيه عندك القواعد الفقهيه للشيخ حسام للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي او القواعد الاسريه والفقهيه للشيخنا للشيخ, نا... للشيخ نا... الشيخ محمد المصالح المثيني في 4 بعد مئة بيت 140 4 بيت و وحق السعدي 47 بيت هذا القواعد الفقهية أظن هذا الم... وفي التوحيد في التوحيد اعتني في الربوبيه والالهيه بصول الثلاثه شبهات كتاب التوحيد شبهات كتب التوحيد والقواعد اربع للعنايه بها مهم هذه متون مهمه جدا واسماء الصفات ويدخل في ذلك ربوبيه ايضا عند كتاب القواعد العقيده الواسطيه العقيدة الواسطية فضبطها دين وقواعد المثلى إن شئت معها كذلك هذا في يعني المرحلة ابتداء مبتدأ فيها والله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورة ما هو الرادف في عودة الضمير الحديث ورد صحيح مسلم و... أو في الصحيح وغيره وورد له سبب أو ورد له سببا وردت له روايات أخر فجاء في الحديث أن الله عز وجل خطأ خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعا فقال بعض العلماء هنا على صورته ترجع إلى آدم بدليل الرواية طوله ستون ذراعا وفي رواية أن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم مر على رجل أو مر على أحد فضرب صبيا أو ولدا على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم إن الله خالق إذا ضرب أحدكم فليجتني بالوجه فإن الله خالق آدم على صورته فقال المراد أصورة هذا الصالح أي هذه الصورة التي هي عليها الإنسان وبعض العلماء ذهب إلى المراد بالصورة أي الضمير عائد على الرب جل وعلا وأيد ذلك برواية حديث قوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورة الرحمن إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فثبتوا هذه الرواية وصحها الإمام أحمد إسحاق وآهوية وغيرهم من أهل العلم وفي المقابل ضعفها غيرهم ابن خزيمة وعافها وأبن مام المروز أيضا الله أفها وغيرهم من أهل العلم والحديث الرواية هذه خارج الصحيحين وهي من طريق الأعمش وهو مدلس عن عن ومن طريق حبيب نبي ثابت أو حبيب نبي حبيب ومدلس أيضا وقد عن عن وفي سندي أيضا جليل بن عبد الحميد بن بن جليل،, جليل بن عبد الحميد الضبي تكلم في شره شيئا وإن كان من رجال الكتب الستة فذكر في الحديث هاتان الآلتان ذكرها ذكره مبلغ زيمة وزاد إلتان ثالثة وزاد إلتان ثالثة وذكر الشيخ الألباني رحمه الله إلتان رابعة وبعض الناس محققين ضر كرائلة خامسة، فالحديث بين أخذ ورد في التصحيح والتضعيف فعلى ثبوته الأمر واضح خلق الله آدم صورته على صورة الرحمن، الله خلق آدم على صورة الرحمن، فقوله خلق إن الله خلق آدم على صورته الضمير عوج على الرحمن جل وعلا على ثبوت الحديث وعلى آدم ثبوته فهو عائد على آدم على صح القولين. والقول القريب أن الحديث لا يثبت فيكون الضمير عائد على آدم على أصحاب الأقوال، وهذا المسألة يحتاج أن نقد ندقق فيها، لأن بعضهم قد لا يفهم كلام الأوائل في توجيه في ذكر هذا التوجيه، لأن ثبت عن ثبت عن ابن أحمد أنه قال. من قال هل ان الله خلق ادم على صورته اي على غير صورة الرحمه فهو جهمي او نحو ذلك المراد الذين يؤولون الصورة الذين يؤولون الصوره ولهذا خطئ ابن خزيمه وهو اخطا في هذا حقيقه كما قال العلماء لان ابن خزيمه لما ذكر الحديث اول الصوره ونفى ان يكون لربنا جل وعلا صوره وهذا لا شك ولا غيب أنه خبر. فعلى فرض أو على التوجيه الذي ذكرناه وهو أن الله عز وجل خلق آدم على صورته الضمير يعود إلى آدم فإن الصورة ثابتة في حديث آخر أو ابي هريره أو حديث بسعيد الخدري حديث الشفاعة وفيها وفيه أن الرب جل وعلا يأتي أهل الإيمان في غير صورته ثم قال ثم يأتيهم في صورته فاذا رأوا خروا سجدا او كشف عن ساكه فيسجدون وياتي الذي كان يسجد رياء في الدنيا يريد ان يسجد كلما اراد ان يسجد القلب على قفاه يعني يصير ظهره شيئا واحدا فقال هنا فياتيهم في صورته فالصوره ثابته لله جل وعلا لكن الحديث على من يعود الظمي هذه اقوى أما إذا كان مؤولا للصفات فهو الذي يتنزل عليه كلام الإمام أحمد أنه جهمي وكلام الإمام أحمد يوضح في نقولاته الكثيرة وقد ذكرها شيخ بن تيميه رحمه الله في ثنايا كتاب المجموع موجودة في ثنايا كتاب المجموع يفسر كلام الإمام أحمد هذا رحمة الله تعالى عليه فينبغي إذن التفريق والتدقيق في هذا والله أعلم كيف يجدن طالب العلم الخطرات والوساوس الشيطانية الخطرات والوساوس الشيطانية هذا الوسوس والخطرات على قسمين قسم ملج يعني يهجمه هجوما على الإنسان وعلى الطالب فهذا يتعوذ بالله عز وجل منه وينتهي عنه وينصله وقسم يسترسل فيه الطالب ويتتبعه فهذا لا يجوز له ان يفعل والواجب ان يتركه ولا يسترسل فيه اذا وقع طالب العلم في معصيه ياتي الشيطان ليثبطه كيف يتعامل معه كيف يتعامل معه يتعامل معه كما تعامل الانبياء مع المعاصي اليس العلماء واسطه الانبياء بلى طيب هل الانبياء تقع منهم المعاصي او لا خلاف بين اهل العلم. اهل السنه فبعضهم قال يصح في حقهم الصغائر وقال بعضهم لا تسمى صغائر وإنما هي حلاف.